يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود بعضهم اولياء بعض بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ ترى اللبين في قلوبهم مرض يتارعون فيهم يقولون يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يقولون نخشى فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِفَتْحٍ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيَصْبَحُوا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِفَتْحٍ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيَصْبَحُوا فيصبح عَلَى مَا أَسَرُوا فِي ام فسين نابين سيسبئوا على ماء ترن في ام فتينا بليل ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا قَسَمُوا الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أعمالهم فأصبحوا خاترين حدثت أعمالهم فأصبحوا خاترين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فتوفي إِلَٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يُرْكَدَنَّ عَنْ دِينِهِ فَتَمْسِيَاءَ إِلَٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ, يحبهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين في يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ إِهِ مَن يَشَاءُ نَارًا تَظْلِمُ اللهُ إِهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّمَا وَلِيكُمُ الله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة إنما ويحلكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم مَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ مَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين تَخَذُونَ دِينَنَا هُزُوًا وَلَعِبًا من الذين, مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارِ أَوْلِيَاءَ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارِ سَأُلْهِيَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِن